ما رب ما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.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 وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفون ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه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 وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوة الله مخلصين له الدين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 ما بضيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مردعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.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 فَجَعَلْنَاهَا حَصِيبًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَبِ الْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 كأنما أبصيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم فَنَقُولُ لِلَّذِينَ أَسْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ سُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَا تَعْبُدُونَ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 وَظَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَنِ ارْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَأْمِلِكُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَكُلٌّ أَفْلَا تَتَّقُونَ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 في شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أي يفترى بدون الله ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب.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 وربك أعلم بالمفسدين وَإِن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم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 ليس شيئا ولكن الناسفسهم وَيَوْمَ ويوم يحشرهم كأنم يلبثوا إلا ساعة من النهار يعرفون بينهم قَالُوا خَاسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُونٌ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْدِعُونَ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمْنَى باثِرٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إن كنت تُمْ صادقين قل لا أملك لنفسي ضر وألا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل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 قيل للذين ظلموا ذوو عذاب الخلد هل تدزون إلا بما كن تكسبون ويستبيونك حقهم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 وَأَسَرُونَ دَمَتَ لَمَّا رَأוُ الْعَذَابَ وَقُضيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِصْطِ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ألا إِنَّ وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويوميت وإليه ترجعون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 قُلْ أَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ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 وما يعزب عن ربك من مفقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن 126. لا أقف عليهم ولا هم يحزنون 127. الذين آمنوا وكانوا يتقون 128. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم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 119. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون 110. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 الذين يَفْتَرُونَ على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وَأَذْكُرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَمُرْ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ علي الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غما ثم قضوا إليه ثم قضوا إليه ولا تنظرون فَإِن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين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 وقال فرعون أتوني بكل ساخر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ما أنتم ملكون فَلَمَّا الْتَقُوا قَال موسى مَا جئتم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ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 المسرفين، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمَنتُم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين.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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وتعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إن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 وَلَقَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَةُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعَنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَاهُمْ فِرْعَوْنُ وَدُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا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 صيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولو قد بَنَوَىنَا بَنِي إسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صَدْقٌ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَقْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَكْمُ وَجَهَكَ لِلدِّينَ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين